محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله وخاتم رسله وأنبيائه إلى العالمين أولا نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام وأخواله من بني زهرة فأمه آمنة بنت وهب كانت منهم ويلتقي نسبه صلى الله عليه وسلم بنسبها عند كلاب بن مرة بن فهر نبي الله وخاتم رسله وأنبيائه إلى العالمين ثانيا مولده ولد محمد صلى الله عليه وسلم بمكة يتيم الأب في ربيع الأول عام الفيل ومات والده عبد الله وهو جنين عمره شهران وعند ولادته كفله جده عبد المطلب وماتت والدته عندما بلغ السادسة ومات جده عبد المطلب عندما بلغ الثامنة من عمره فكفله عمه أبو طالب وظل في رعايته إلى أن مات وأرضعته حليمة السعدية ثالثا سفره إلى بلاد الشام وزواجه من خديجة عندما بلغ عمره إثنتي عشرة سنة سفر صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام والتقى في هذه الرحلة الراهب بحيرة بمدينة بصرى فعرفه الراهب بصفته التي عرفها في كتب أهل الكتاب ومما قاله عنه هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فقيل له وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا تسجد إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غذروف كتفه وحذر عمه من الذهاب به إلى أرض الروم حيث يخاف عليه منهم فرده وعمه إلى مكة ثم خرج ثانية إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد مع غلامها ميسرة فرأى ميسرة ما بهره من أحواله فأخبر سيدته بما رأى فرغبت في الزواج منه فتزوجها وسنه خمس وعشرون سنة ولها أربعون سنة وقد تزوجت رضي الله عنها قبله من رجلين أنجبت من أحدهما ولدا وبنتا ومن الآخر بنتا رابعا مبعثه جاءه جبريل بأول سورة من القرآن سورة العلق في رمضان من العام الأربعين لمولده وهو يتعبد في غار حراء فقطع خلوته وعاد خائفا إلى زوجه خديجة فثبتته وبشرت وأخذته إلى قريبها النصراني ورقة بن نوفل الذي بشرهما بأن محمدا سيكون نبي هذه الأمة وتمنى لو كان شابا قويا لينصره حين ظهوره وانقطع الوحي مدة قصيرة ثم أنزل الله عليه صورة المدثر وفيها أمره الله سبحانه وتعالى أن يدعو قومه إلى الإسلام ثم تتابع الوحي حتى وفاته وكان أول من استجاب له من الرجال صاحبه أبو بكر ومن نساء زوجه خديجة ومن الصبيان بن عنبه علي ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة وقد أسلم بدعوة أبي بكر جماعة منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم وكان صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم ويدعو سرا وبقي على ذلك ثلاث سنوات ثم انتقلت دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الجهر امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين خامسا أذى قريش والهجرة إلى الحبشة واستمر صلى الله عليه وسلم في دعوته الجهرية في مكة عشر سنوات وآذته قريش أذى كثيرا هو وأصحابه واتهموه باتهامات كثيرة فقالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون وكانوا يلقون الأذى والشوك في طريقه ويؤذونه وهو يصلي ويؤذون من أسلم معه من مواليهم كبلال بن رباح وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سمية وقد مات بعضهم من التعذيب رضي الله عنهم جميعا وعندما اشتد الأذى بالمسلمين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة حيث الملك العادل النجاشي فهاجر قرابة المئة فأكرمهم النجاشي وذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبلغ دعوته أملا في أن يجد من ينصره ولكنهم كذبوه وآذوه سادسا الإسراء والمعراج جاءت هذه المعجزة تكريما وتثبيتا لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه الذي كان يحميه ووفاة زوجه التي كانت تواسيه وبعدما أصابه في الطائف ومكة من أذى المشركين وتمثل الإعجاز هنا في ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بروحه وجسده الإسراء ثم صعوده إلى السماء المعراج وقد وقع هذا كله في جزء من ليلة سابعا بيعتا العقبة وانتشار الدعوة كانت مواسم الحج وأسواق العرب مناسبات مهمة يلتقي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالناس ولا سيما بذوي الشأن منهم ويطلب إليهم أن يحموه ليبلغ رسالة ربه وكان ممن استجاب له في العام الحادي عشر من مبعثه ستة من الخزرج من قبائل المدينة وفي العام التالي بايعه عند العقبة اثنى عشر رجلا من رجال المدينة عرفوا بالأنصار وعرفت بيعتهم ببيعة العقبة الأولى بيعه في العام الثالث عشر عند العقبة أيضا ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان بيعة حماية ونصرة عرفت ببيعة العقبة الثانية وتمثل هذه البيعة الأساس الذي هاجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى المدينة حيث قامت الدولة الإسلامية وقد قضى صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة ثامناً الهجرة إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة فتسللوا إليها سراً أفراداً وجماعات وتخلف بعضهم لأعدار واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياطات اللازمة للإفلات من الكفار الذين قرروا قتله ومن ذلك أنه اتجه مع أبي بكر جنوبا حيث مكثى في غار ثور ثلاثة أيام حتى خف تتبعه وطلب اللحاق به وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل إليه الطعام. وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما ليخبرهما ومع أن عامر بن فهيرة مولى أبي بكر كان يأتي بالغنم ليخفي آثار الأقدام ويسقيهما من ألبانها اقتفى الكفار آثارهما إلى باب الغار ولكن الله أعماهم عنهما وجعلت قريش ديتهما مئتي بعير جائزة لمن يعثر عليهما لكن الله حما نبيه من كل سوء كما حماه في الطريق من سراقة ابن مالك حيث غاصت أرجل فرسه في الأرض وطلب الأمان تاسعا النبي في المدينة نزل صلى الله عليه وسلم في قباء وبقي فيها ثلاثة أيام وبنا فيها مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى ثم توجه إلى المدينة فاستقبله الأنصار وفرحوا بمقدمه إليهم وأنشد مستقبلوه فرحين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري وأصبح أهل المدينة يدعون بالأنصار وأهل مكة الذين هاجروا يدعون بالمهاجرين وكان من أهم ما عمله في المدينة بنى مسجدة وشارك في البناء وأصلح بين قبيلتي الأوس والخزرج وآخى بين المهاجرين والأنصار ليشد بعضهم أزر بعض وكتب معاهدة بينه وبين اليهود والمشركين عاشرا جهاده أذن الله لرسوله بالجهاد وجعله وسيلة للدفاع عن بلاد المسلمين ووسيلة لنشر دين الله وقد وقعت إدة معارك وغزوات بين الرسول صلى الله عليه وسلم والكفار من أشهرها غزوة بدر الكبرى ووقعت في السنة الثانية للهجرة وانتصر فيها المسلمون وهزم فيها المشركون وقتل منهم سبعون وأسر سبعون غزوة أحد ووقعت في السنة الثالثة للهجرة قريبا من المدينة عند جبل أحد وانتصر فيها المسلمون أولا فخالف الرمات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل فأعاد عليهم المشركون بقيادة خالد بن الوليد الكرة من جهة الجبل فمالت كفة الحرب لصالحهم غزوة الأحزاب في السنة الخامسة للهجرة تآمرت قريش مع بعض القبائل لحصار المدينة فحفر المسلمون خندقا لحماية المدينة من الأحزاب الذين تحالف معهم يهود المدينة بن قريضة بعد نقضهم للعهد وأرسل الله ريحا شديدة فرقت جمع المشركين وكفى الله المؤمنين القتال غزوة بني قريضة بعد غزوة الأحزاب مباشرة توجه المسلمون إلى يهود بني قريضة الذين نقضوا عبودهم مع المسلمين وحاصروهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وانتهت فتنتهم صلح الحديبية خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في السنة السادسة إلى مكة للعمرة لا يريدون قتالا وإنما يريدون العمرة فلقيه المشركون ومنعوه من البيت وعقد بين الطرفين صلح عرف بصلح الحديبية ومن بنوده إيقاف الحرب بينهم لمدة عشر سنين وأن يرجع المسلمون بلا عمرة ذلك العام ويعتمروا في العام القادم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة بعدما نقض المشركون العهد وفتحها وحطم الأصنام وأزال مظاهر الشرك فيها وبعد هذا الفتح بدأ الإسلام ينتشر في جزيرة العرب وبدأت وفود العرب تقدم إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم أحد عشر وفاته توفي صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة في ضحى يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ودفن في الموضع الذي توفي فيه داخل حجرة عائشة وصلى عليه المسلمون أرسالا